قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعين فعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمصرنا عليهم شجارة من سجين إ فِي ذَالِكَ لآياتِ للِْمُتَِّمين وَإِنهَا لَ بتَبل مُقِيم إِ فيِي ذَِكَ لآيَةَ للِْمُؤْنمِين وَإِن كََ أَْعابُ أَكَةِ لَظَالِبين تَنْتَقَمُ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْتَنِ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمنين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 فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المكتسمين